يوم ترونها تذهب كل مضيعة عم ما وَتَضَعُ وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس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 ثم من نطفة ثم من علقه ثم من علقته ثم مِنْ مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينا لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 فإذا أنزلنا عليها الماء تزعت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على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 فإن أصابه خير مطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلْ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ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 من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير مِنَ الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وَمَيْهِنَ الَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمٍ اخْتَصَمُ فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ فِي أَبْوَمٍ مِنْ النَّارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِم وَالجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَديدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَيْ يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غُمْ مِنْ أُعِيدُ فِيهَا أُعِيدُ فِيهَا وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ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 وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء كِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقُهُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِذْ رَاهِمَ مَا كَانَ الْبَيْتُ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِيرُ وَطَهِّرِ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْبُكْعِ السُّجُودِ وَالَّذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كُرَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ الْيَقُظُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنِ اعْتَدَى عَلَى حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فجتنبُ رَدِّ جِسَمٍ الْأَوْثَانِ وَجَتَنَبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءٌ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ كَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطِفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ مِنْ عَظَمَاءِ رَبِّكَ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علىه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 والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومضى ومضى رزقناهم ينفقون والبند نجعلها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صفا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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة لهدمة صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كافرا ولا ينصرنا الله لا ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونأوا عن المنكر.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 فَتَكُولَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارًا وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبًا لَّتِي فِي ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولئي يخلف الله وعده وإن يوم عيد ربك ألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة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 أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خَيْرُ خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل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 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلكة تجري والفلكة تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كع وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجهادوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجه ملت أبيكم إبراهيم هو سمّكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس